نواصل القراءة تحت عنوان أبو الأسود الدؤلي أخبرنا أبو عمرو ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني في كتابه النوادر قال حدثنا الأصمعي قال كان غلام يطيف بأبي الأسود يتعلم منه النحو فقال له يوما ما فعل أبوك يا بني قال أخذته حمى فضخته فضخا وطبخته طبخا وفنخته فنخا فتركته فرخا قال فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره وتجاره وتزاره وتهاره وتماره قال خيرا طلقها وتزوج غيرها فحظيت ورضيت وبضيت قال ما بضيت يا ابن أخي قال حرف من العربية لم يبلغك قال لا خير لك فيما لم يبلغني منها قوله فضخته فضخا من قولهم فضخت الشيء أفضخه فضخا إذا شدخته والفضيخ من النبيذ ما يتخذ من البسر والرطب إذا فضخ أي شدخا قال الراجز إذا رأيت أنجما من الأسد جبهته أو الخرات والكتد هامش الأسد هنا أحد أبراج السماء الاثنى عشر وجبهة الأسد والخراتان والكتد أربعة أنجم انتهى الهامش بال سهيل في الفضيخ ففسد وطاب البان اللقاح وبرد وقوله وفنخته فنخا من قولهم فنخت رأسه فنخا. إذا فتت العظم من غير شق ولا إدماء قال الراجز والله لولا أن يحشب تبخوا بي حيث لا مستصرخوا لعلم الجهال أني مفنخوا لهامهم أرده وأنقخوا ويقال رجل فنيخ إذا كان رخوا ضعيفا وقوله فتركته فرخا أي كالفرخ من الضعف وقوله تشاره أي تفاعله من الشر وتجاره تفاعله من الجر أي جرها وتجره وقوله تزاره أي تفاعله من الزر والزر العب قال الشاعر بريتيه من زر الفخول كدوم وقوله تهاره تفاعله من الحرير أي تهر في وجهه ويهر في وجهها وتماره تفاعله من المراء قالوا فجاء أبو الأسود إلى زياد فقال له اضغني كاتبا يفهم عني ما أقول فجاء برجل من عبد القيس فلم يرض فهمه فأتي بآخر من قريش فقال له إذا رايتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على اعلاه وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين ففعل فهذا نقط أبو الأسود هامش ذكر القفطي وابن خلكان وابن حجر في الإصابة والذهبي في تاريخ الإسلام أن أبو الأسود توفي سنة 69 بالبصرة في طاعون الجارف وفي نزهة الألباء أنه توفي سنة 67 انتهى الهامش عنوان الذين أخذوا عن أبي الأسود واختلف الناس إليه يتعلمون العربية وفرع لهم ما كان أصله فأخذ ذلك عنه جماعة قال أبو حاتم فتعلم منه ابنه عطاء ابن أبي الأسود ثم يحيى ابن يعمر العدواني حليف بني ليث وكان فصيحا عالم بالغريب ثم ميمون الأقرن ثم عنبسه ابن معدان المهري هامش هو عنبسة ابن معدان الفيل قال ابن الأنباري كان معدان رجلا من أهل ميسان قدم البصرة وأقام بها وكان يقال له معدان الفيل وسبب ذلك أن عبد الله ابن عامر كان له فيل بالبصرة وقد استكثر النفقة عليه فأتاه معدان فتقبل نفقته وفضل في كل شهر فكان يدعى معدان الفيل ونشأ له عن بسه فتعلم النحو على ابي الأسود وروى الشعر وانتسب إلى مهرة ابن حيدان وروى لجرير شعرا فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجوه لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائد ويروى أن بعض عمال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل فقال عنبسة لم يقل الفيل وإنما قال اللؤم فقال لعنبسة إن أمرا تفر منه إلى اللؤم لأمر عظيم انتهى الهامش وهو الذي يقال له عنبسة الفيل وهو الذي يقول فيه الفرزدق. أما كان في معدانا والفيل شاهل لعنبسة الراوي علي القصائد وأما فيما روينا عن الخليل فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أبي الأسود عنبسة الفيل وأن ميمونا الأقرن أخذ عنه بعد أبي الأسود عنوان عبد الله ابن أبي إسحاق قال وكان ميمون يكنى أبا عبد الله فرأس الناس بعد عنبسة وزاد في الشرح ثم توفي وليس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وكان يقال عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم ففر النحو وقاسه وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كتاب مما أملاه وكان رئيس الناس وواحدهم أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو حاتم قال كان عبد الله بن أبي إسحاق جد يعقوب ابن الحضرمي القارئ وفيه يقول الفرزدق فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولا مواليا وذلك أنه رد عليه شيئا من إعراب شعره فقال والله لا لأهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويين فهجاه بهذا البيت هانش الخبر كما في طبقات الشعراء لابن سلام وأخبرني يونس أن ابن أبي إسحاق قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد الملك مستقبلين شمال الشام تبربنا بحاصب كندي في القطن منثوري على عمائمنا يلقى وارحلنا على زواحف تزجى مخها ريري قال ابن أبي إسحاق أسأت إنما هي رير وكذلك قياس النحو في هذا الموضع فلما ألح على الفرزدق قال على زواحف نزجيها محاسير قال ثم ترك الناس, الناس هذا ورجعوا إلى القول الأول وكان يكثر الرد على الفرزدق فقال فيه فلو كان عبد الله مولا هجوته ولكن عبد الله مولا مواليا والبيت من شواهد النحاة على أن بعض العرب يجر نحو جوار بالفتحة فيقول مررت بجواريا بالفتح كما في قول الفرزدق مولا مواليا انتهى الهامش وقال أبو حاتم قال داود هامش هو داود ابن الزبرقان الرقاشي أبو عمرو البصري توفي سنة نيف وثمانين ومئة انتهى الهامش ابن الزبر عن قتاده هامش هو قتاده ابن دعامه السدوسي كان من أعلم الناس بالقرآن والفقه وكان عالما بالعرب وانسابها قال ابن سلام ولم يأتنا عن أحد من رواة الفقه من علم العرب أصح من شيء أتانا عن قتاده وتوفي سنة سبع عشرة ومئة انتهى الهامش قال أول من وضع النحو بعد أبي الأسود يحيى ابن يعمر وقد أخذ عنه عبد الله بن أبي إسحاق قال وكان أخذ القراءة عنه وعن نصر بن عاصم هامش هو نصر بن عاصم الليثي ذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من النحويين البصريين وقال وهو أول من وضع العربية قال السيوطي إنه توفي سنة تسع وثمانين انتهى الهامش وكان في عصري عبد الله ابن أبي إسحاق أبو عمر ابن العلاء المازني وهو أبو عمر ابن العلاء ابن عمار ابن العريان وله أخ يقال له أبو سفيان وزعم النسابون أن اسميهما كنيتاهما وهما من مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم وكان اخذ عمن عم اخذ عنه عبد الله قال الخليل فكان عبد الله يقدم على ابي عمرو في النحو وابو عمرو يقدم عليه في اللغه واختلفوا في اسم ابي عمرو فقالوا زبان بالزاي وقالوا ربان بالراء غير غير معجمه وأخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن غياث النحوي قال أخبرنا الرياشي عن الأصمعي قال قلت لأبي عمرو ما اسمك فقال لي أبو عمرو قال وكان نقش خاتمه إن امرا دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري وهذا البيت له وكان رجلا صالحا ولا نعرف له شعرا إلا هذا البيت وإما كتب به إلى أبو روق الهزاني البصري هامش الهزاني بكسر الهاء وفتح الزاي المشددة منسوب الى هزان بطن من العتيك وهو ابو روق أحمد بن محمد ابن بكر الهزاني حدث هو وابوه وروى عنه جماعه إدهى الهامش قال, قال أبو عمر أنا قلت وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعاء فألحقه الناس في شعر الأعشاء وكان سيد الناس وعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب وأخبرنا عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قال أبو عمر كنت رأسا والحسن حي هامش هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري كان من سادة التابعين وكبرائهم جمع من كل فن وعلم توفي سنة عشر ومئة انتهى الهامش وابو عمرو هو الذي يقول فيه الفرزدق ما زلت أفتح أبوابا وأغلقها حتى أتيت أبا عمرو بن عمари وقال أبو حاتم حدثني الأصمعي قال قال شعبه هامش هو شعبة بن الحجاج ابن الأزدي العتكي مولاهم نزيل البصرة ومحدثها توفي سنة ستين 100 انتهى الهامش لعلي بن نصر الجهضمي خذ قراءة أبي عمرو فيوشك أن تكون إسنادا قال وكان أبو عمرو يكتب إلى عكرمه بن خالد هامش هو عكرمه بن خالد بن العاص أبو خالد المخزومي تابعي ثقة جليل روى القراءة عن أصحاب ابن عباس وتوفي سنة خمس عشرة ومئة انتهى الهامش في مكة فيسأله عن الحروف أخبرنا محمد بن يحيى ابن العباس قال حدثنا أبو ذكوان هامش هو القاسم بن إسماعيل المعروف بأبي ذكوان كان في عصر المبرد وطبقته وذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين انتهى الهامش قال حدثنا التوزي عن أبي عبيدة عن أبي عمرو قال سمرت ليلة عند سلم ابن قتيبة هامش هو سلم ابن قتيبة بن مسلم الباهلي ولي خراسان في أيام هشام بن عبد الملك ثم سكن البصرة مات سنة 49 ومئة. انتهى الهامش فهجم بي السمر والنشيد على قول الفرزدق فإن عطست, فإن عطست قيس بن عيلان بلة فلا عطست إلا بأجدع راغمي هامش هي من قصية يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويذكر قتل قتيبة بن مسلم والرواية فيه فإن قيس في قتيبة أغضبت فلا عطست إلا بأجذع راغمي انتهى الهامش أتغضب أن أذن قتيبة حرة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازمي وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات الرواسمي هامش الشحاج رفع الصوت والرسيم ضرب من العدو انتهى الهامش ثم فطنت فأمسكت فقال لي سلم لا عليك يا أبا عمرو، لست قائلها فضرب بها وجوهنا في ظلمة الليل وقد روي أن صاحب هذه القصة مع سلم عيسى بن عمر وأمر أبي عمرو أصح وأكثر أخبرنا محمد بن ويحيا قال حدثنا المبرد قال حدثني العباس بن ميمون قال حدثنا الأصمعي عن سفيان الثوري هامش هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري كان حافظا فقيها محدثا ولد سنة ثمان وتسعين وتوفي سنة إحدى وستين ومئة انتهى الهامش قال كنا عند الأعمش هامش هو أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش كان قارئا حافظا عالم بالفرائض توفي سنة ثمان واربعين ومئة انتهى الهامش وعنده أبو عمرو ابن العلاء فحدث عن أبي وائل هامش هو أبو وائل شفيق بن سلمة شيخ الكوفة وعالمها وتوفي سنة اثنين وثمانين انتهى الهامش عن عبد الله هامش هو عبد الله المسعود والحديث بهذا السند في صحيح البخاري كتاب العلم ونصه فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا وهو بهذه الرواية في الفائق للزمخشري انتهى الهامش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة ثم قال الأعمش يتعاهدنا هامش تعاهد وتعهد تفقد وفي اللسان تعاهدت أفصح من تعاهد لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين انتهى الهامش فقال له أبو عمرو إن كان يتعاهدنا فيتخولنا فأما يتخولنا فيستصلحنا فقال له الأعمش وما يدريك فقال لئن شئت يا ابا محمد أن أعلمك الساعة أن الله ما علمك من جميع ما تدعيه شيئا فعلت والأمر على ما قال أبو عمر يقال تخولت الشيء تخوله تخولا إذا تعهدته بالإصلاح وهو من قولهم رجل خائل مال وخال مال إذا كان حسن القيام عليه والإصلاح له وقد خال المال يخوله خولا إذا رعاه قال الشاعر أخول على أهلي وأكفي عشيرتي أموري والإصلاح للمال أفضل والتخون التعهد في الوقت بعد الوقت يقال تخونه يتخونه تخونا قال ذو يصف ولد الظبي وتعهد أمه له بالرضاع لا ينعش الطرف إلا ما تخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم ينعش أن يرفع وأراد بالداعي أمه واسم الماء حكاية صوتها والمبغوم الضعيف الصوت وكان أبو عمر يميل إلى القول بشيء من الإرجاء فبلغنا أنه لقي عمرو بن عبيد هامش هو عمر بن عبيد من شيوخ المعتزلة توفي سنة أربع وأربعين ومئة انتهى الهامش فقال له شعرت أنكم من اللكنة أتيتكم إن العرب إذا وعيت وفت وإذا أوعدت عفت وعدت ذلك كرما أما سمعت قول قائلهم لا يرهو ابن العم والجار صولتي ولا يختتي من سوطة المتهددي وإني إذا وعدته أو وعدته لأخلف إعادي وانجز موعدي فقال له عمر أبا عمر شغلك الإعراب عن الصواب أفيكون مخلفا أما سمعت قول الآخر إن أبا ثابت لمشترك الخير شريف الآباء والبيت لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوتي قال ولا يختتي الاختتاء الانكسار من الذل وهو مهموز يقال اختتاء يختتئ اختتاء وتسبى عربيان فقال أحدهما للآخر كان أبوك يختتئ في الحي فقال الآخر كذبت لقد كان أبي يختات في الحي والاختيات التبختر قال أبو عبيدة يقال اختتأت أي انكسرت واستخذأت قال ويترك الهمز فيقال اختتيت وأنشد يا أيها الكاسر نحو العين ما لك تسري بالخنا إلينا محبنطئا منتفخا علينا من خلفنا ويختتي لدينا هامش المحبنطي المنتفخ البطن انتهى الهامش وأنشد غيره كلب عوى بالمغيب قسورة حتى إذا ما رآه من كثبي صال عليه فظل مختتيا ولف خرطومه على الذنبي والاختتاء أيضا الاستحياء يقال اختتأت منه أي استحييت منه ومن لم يهمزه قال اختتيت ولم يوجد على أبي عمر خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قصر عن معرفته علم من أخطأه فيه وروايته أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرونا عن أبي حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس قال قيل لأبي عمرو بن العلاء ما الثفر فقال لست فقيل له إنه القبل فقال ما أقرأ ما بينهما فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمرو وليس كما ظنوا قرأت على محمد بن عبد الواحد قال قرأت على أحمد بن يحيى ثعلب عن عمل بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه في نوادره في تفسير قول الراجز قد بعثوا ثفر الحمار المنسلق جهما أخا كل لئيم وحمق يحمي ذمار نسوة مثل النبق أستههن وخصاهم تصطفق صوت نعال القوم بالقاع القيق قال ثفر الحمار دبره وكذلك قول الأخطل أصخي ابن ثفر الكلب قالوا أراد دبر الكلب هامش البيت بتمامه أصخ ابن ثفر الكلب عن آل دارم فإنك لن تستطيع تلك الروابية انتهى الهامش قالوا أراد دبر الكلب والثفر من الأنثى القبل وأصله في السباع ثم يستعار لغيرها قال الشاعر أنشده الأصمعي جز الله فيها الأعورين ملامة وعدة سفر الثورة المتضاجم وقال الراجز فاستعاره لبني آدم نحن بني عمرة في انتساب بنت سويد أكرم الضباب جاءت بنا من سفرها المنجاب ومات أبو عمر سنة أربع وخمسين ومئة وكانت وفاته في طريق الشام وذلك أنه خرج إليها يجتدي عبد الوهاب ابن إبراهيم هامش هو الأمير عبد الوهاب ابن إبراهيم ابن محمد العباسي كان واليا على الشام من قبل أبي جعفر المنصور انتهى الهامش عنوان عيسى بن عمر قال أبو الطيب وأخذ العلم عن أبي عمر جماعة منهم أبو عمر عيسى ابن عمر الثقافي وكان أفصح الناس وكان صاحب تقعير في كلامه واستعمال الغريب فيه وفي قراءته وضربه عمر بن هبيرة بالسياط هامش هو عمر ابن هبيرة الفزاري والي العراق من قبل يزيد ابن عبد الملك انتهى الهامش وهو يقول والله إن كانت إلا أثيابا في أسيفاط قبضها ع الشاروك هامش الخبر في طبقات الزبيدي وأصفات تصغير أصفات جمع سفط بفتحتين وهو كالجوالق والعشار قابض الزكاة ومات في سنة تسعة وأربعين ومئة قبل أبي عمر بخمس سنين أو ست عنوان يونس بن حبيب الضبي ويونس بن حبيب الضبي كان مقدما حدثنا عبد القدوس ابن أحمد قال حدثنا المبرد قال سمعت أبا عثمان عمرو بن وحر الجاحب يقول مات يونس بن حبيب سنة 82 ومئة وهو ابن 88 سنة وحدثنا جعفر بن محمد قال أخبرنا علي بن سهيل ابن شاذان الجندي سابوري من جندي سابور قال سمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا عبيدة يقول اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم الواحي من حفظه وهو يونس بن حبيب مولى بني ضبه وكان يكنى أبا عبد الرحمن وكان النحو أغلب عليه ودخل المسجد يوما وهو يهادى بين اثنين من الكبر فقال له رجل كان يتهمه على مودته وبلغت ما أرى قال هو الذي ترى فلا بلغته وقد أخذ يونس عن أبي عمرو وكان هي الاختصاص برؤبة ابن العجاج فحدثنا جعفر بن محمد وعلي بن محمد الخداشي قال حدثنا محمد بن الحسن الأزدي قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال كنت في حلقة أبي عمرو فجاءه شبيل ابن عزرة الضبعي فلما دخل عليه فرفعه أبو عمرو وألقى له لد بغلته فلما جلس قال ألا تعجبون لرؤيتكم هذا سألته عن اشتقاق اسمه رؤبة فلم يدر ما هو فوثب يونس حتى جلس بين يدي شبيل ثم قال له علك تظن أن معد بن عدنان كان أفصحا من رؤبة فأنا غلام رؤبة فما الروبة والروبة والروبة والروبة والرؤبة الخامسة مهموزة فقط. قال فغضب شبيل ابن عزره وقام. فقال أبو عمرو يونس ما أردت إلى هذا رجل شريف قصدنا في مدرسينا. فردت عليه قوله وأحفظته. فقال يونس ما تمالكت الذكر الروبة أن قلت ما قلت. ثم فسر يونس فقال الروبة الحاجة. يقال فلان يقوم بروبة أهله أي بحاجتهم والروبة جمام الفحل هامش جمام الفحل مجتمع من مائه انتهى الهامش يقال, يقال, يقال أعطني روبة فحلك والروبة القطعة من الليل نحو الساعة يقال مضت روبة من الليل والروبة القطعة من اللبن الحامب يروع به الحليب والرؤبة بالهمز القطعة من الخشب يرأو به القعب وبه سمي الرجل رؤبة عنوان شبيل ابن عزره الضبعي وشبيل ابن عزره هذا كان راوية نسابة عالما بالغريب وكان شاعرا وكان يتشيع سبعين سنة ثم صار بعد ذلك خارجيا ويكنى أبا عمر ومات بالبصرة وله بها عقب عنوان أبو الخطاب الأخفش واخذ عن أبي عمرو أيضا أبو الخطاب الأخفش هامش هو المعروف بالأخفش الكبير واسمه عبد الحميد ابن عبد المجيد والأخافش المشهورون من النحات القدماء ثلاثة هذا أكبرهم والأوسط سعيد من والثالث علي بن سليمان ومات الأخفش الكبير ولم يعرف تاريخ وفاته وذكره الزبيدي في الطبقة الرابعة من طبقات النحويين البصريين انتهى الهامش فكان هؤلاء الثلاثة أعلم الناس وأفصحهم وعلف عيسى ابن عمر في النحو الكتابين كتابا مختصرا وكتابا مبسوطا فسمى أحدهما الإكمال والآخر الجامع فأخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال قرأت اوراقا من أحد كتاب عيسى بن عمر فكان كالإشارة إلى الأصول وفيها يقول الخليل بن أحمد بطل النحو الذي جمعتم غير ما ألف عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع وهما للناس شمس وقمر من فضلك تابع بقية المادة.